اشحته عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنِهِ حِدَادًا شِحَّةً على الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا